والله واسع العليم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يثبعون ما انفقوا منه ولا اذلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آسلون مَن لاَ تَذْقِنُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ تَذَكَّرُوا الَّذِينَ يُنفِقُونَ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ صَقْرٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَطَاحَ بِهِ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ قَرْدًا لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ